والفجر أقسم الله سبحانه بالفجر وليال عشر وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي والشفع والوتر وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء والليل إذا يسر وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر وجواب هذه الأقسام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 فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي فصب عليهم ربك سوط عذاب فأدقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض إن ربك لبالمرصاد إن ربك أيها الرسول ليرصد أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنعة بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنهم فقال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً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 وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا كثيرا فتدخلون بإنفاقه في سبيل الله خصا عليه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا لا ينبغي أن يكون هذا عملكم واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزنزلت وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر تذكر الإنسان وأنا له الذكرى وجئ في ذلك اليوم بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله وأنا له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم لأنه يوم جزاء الله يوم عمل يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول من شدة الندم يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياة الأخروية التي هي الحياة الحقيقية فيومئذ لا يعذب عذابه أحد في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله لأن عذاب الله أشد وأبقى ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال يا أيتها النفس المطمئنة وأما نفس المؤمن فيقال لها عند النوت ويوم القيامة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 فادخلي في جملة عباد الصالحين وادخلي جنتي وادخلي معهم جنتي التي اعددتها لهم عند الله فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه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 أو إطعام في يوم ذي مسغبه أو ان يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام يتيما ذام مقربه طفلا فقد أباه له به قرابة أو مسكينا ذام التربة أو فقيرا ليس له شيء يملكه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 أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة هو الذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب الشمال عليهم نار مقصدة عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها